بسم الله الرحمن الرحيم سبحنا لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير شيئا قديم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما ينج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور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 لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم رؤوف رحيم وَقَاتًا أُولَئِكَ أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل نوعد الله حسنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيديهم انصار بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين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 يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بسور فضرب بين بشور له باب باطن فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لم نكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله حتى جاء امر الله وغركم بالله الغر فاليوم لا يؤخذ كف يديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الم يكن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله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 المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلم ان ما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر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 ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما من النجوة والكتاب فمنهم يهتد وكثير منهم فاسق وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رعفة ورحمة وَرَضَانِيَةٌ بِتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّ ابْتِغَاءَ أِرْضَوَانِ اللَّهِ إِلَّا ابْتِغَاءَ أِرْضَوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمِنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُفِتْكُمْ كُفْلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ لئلا يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله هدى الفضل العظيم